إذا استيقظت بعد طلوع الشمس فهل يجب علي أن أصلي ركعتي الفبر مع قضاء صلاة الصبح وهل أسر فيها أم أجر؟ الصلوات المفروضة هي التي يجب قضاؤها إذا خرج وقتها سواء أكان ذلك عن سهو ونسيان ونوم أم عن قصد وتعمد أما قضاء النوافل وهي الصلوات غير المفروضة فإن قضاءها غير واجب لأنها في الأصل غير واجبة الأداء ولكن إذا لم يكن قضاءها واجبا فهل يكون مندوبا يثاب عليه للفقهاء في ذلك خلاف خلاصته أنهم أجمعوا على ندب قضاء ركعتي الفجر وذلك لأهميتهما فقد ورد فيهما حديث ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وحديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر رواه البخاري ومسلم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضائهما من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما رواه البيهقي واسناده جيد وروى الشيخان انه صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاه الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس اي ارتفعت ثم امر مؤذنا فاذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر أما غير ركعتي الفجر فقال الحنفية والمالكية لا يقضى وقال الشافعية كل صلاة لها وقت إذا خرج وقتها يسن أن تقضى والحنابلة قالوا تقضى الرواتب فقط والوتر هذا والسنن الراتبه الراتبة تقضى سرا سواء أكان ذلك ليلا أم نهارا وذلك كصلاتها أداءا والله أعلم